ب حي الشباب العاملين خير الكتائب اجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين قد أ ب و ا إ ل ا ا ل ص ل ا ح ف د ي ت ه م من مصلح لا يعملون ل غ ا ي ة إ ل ا فلاح المسلم لا يعملون ل غ ا ي ة إ ل ا فلاح المسلم مبشر شعبنا أ ن أ ن ص ا ر ا ل ش ر ي ع ة لا يمكن أ ب د ا أ ن يرسلوا اليكم إ ل ا رسائل ا ل م ح ب ة رسائلنا المحبة ر كالاخوه ب إ ذ ن الله سترضيكم لن ننجر إ ل ى الاستفزازات لن يتلاعب بنا أ ع د ا ء ديننا سابقا إ ن هذا الشعب الذي أ خ ر ج هذا الشباب من السجون لا يمكن أ ن يقابل شباب ا ل إ س ل ا م صنيع هذا الشعب ويده الجميله عليه إ ل الا بالجميل إ برد الجميل فنحن من الشعب والشعب منا ومهما حاول ا ل أ ع د ا ء وعلى ر أ س ه م ا ل إ ع ل ا م ا ل م أ ج و ر أ ن يستدرجونا لما يحبونه ويخططون له ف إ ن ن ا باذن الله لن ننزلق لنطبق مخططاتهم اطمعن ع ش ب ن ا ط م ئ ن شعبنا فاننا والله لا نحب لك الا الخير ولا نرضى لك الا ما نرضاه لنا لا نحب لك الا ان تنعم في ظل الاسلام في ظل شرع الرحمن هذه غايتنا حتى تطمئن كل الاطمئنان فنحن منك و أ ن ت م منا وجزاكم الله خيرا على صبركم علينا فكما صبرتم علينا ف إ ن ا سنصبر عليكم و ن س أ ل الله التوفيق لنا ولكم ب أ ن نكون سائين لبث الخير حتى تنهض أ م ة ا ل إ س ل ا م وتعليمها وتعود لها ا ل ر ي ا د ة و ا ل ق ي ا د ة بين ا ل أ م م وما ذلك على الله بعزيز والله بالعون والنصر سيروا عيون والله بالعون والنصر سيروا المبين العيالة الحاسد المبين جل إلى جل إلى العيال يمدكم يمدكم قرأت و ا ل ل ه ج ي ل ا م د ك م بلعوني ا ونصرلوبي اللهم ل ا دقم بلعوني ونصرلوبي اللهم ل ا دقم بلعوني ونصرلوبي نحن ن ذ ك ر ك ش ع ب ا ن المسلم أننا نحن ن ا أ ب ن ا ؤ ك م إ خ و ا ن ك م آ ب ا ؤ ك م أ ب ن ا ء ع م و م ت ك م نقابل فضل الشعب هذا علينا ل أ ن الشعب بعد الله سبحانه وتعالى كان له فضل علينا ب أ ن أ خ ر ج ن ا من السجون لن نقابل فضله علينا ب أ ن نمارس عليه عنفا أ و إ ر ه ا ب ا و أ ن ا أ ح س ب أ ن ك شعب ذكي واعى الله سبحانه وتعالى قذف في قلبك الوعي وعلمك كيف ت ث أ ر لكرامتك وعزتك فكن دائما كذلك أ ي ه ا الشعب ونحن كشباب التزمنا بديننا وقدمنا في ذلك ا ل أ ر و ا ح وقدمنا السجون وصبرنا عن الابتلاء نحن معك ومنك ما يمسك أ ي ه ا الشعب يمسنا نحن ل أ ن ديننا يعلمنا أ ن نكون مع المظلوم ضد الظالم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ا ل ا ع ر ب ي وهو كافر يشكوه من ظلم أ ب ي جهل الذي أ ب ى أ ن يعطيه ماله ن ص ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فكيف بك و أ ن ت شعب مسلم ونحن مسلمون نحن سننصرك أ ي ش ع ب وسنقف الى جانبك من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين اي الشباب العاملين خير الكتائب أ ج م ع ي ن من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين ي ن من من م أبروا إلا الصلاة ل ص ح ا ل م س ل م ي من قدامه المسلمين من ا ل م س ل ا ل م ل م ا ل م س ل ي ن م ا ل م س م ي ن من ل م م ي ن من ل م ي ن م ا ي ع م ل و س ل م ن ا ل م ي ن م ا ل ي ن م ا ل ل ا ل ل المسلمين ا ل م س ل م ا ل ي ن م ا ل م ي ن م ل م ن ا ل م ي ن ا ي ن من ا ل م ي ن م ع ل م ل م ي ن من ا ل م ي ن من م ي ا ي ن م ر ا ه م ي من المسلمين من ا ي ن من ا ل ي ن من ا ل م م ي ن المسلمينين م ا ل م س ل ي ن ي ن من ا ل م س م ي ن ي المسلمينين من ا ل م س ل ن ن ا ل م س م ا ل م س م ي ن ي ن ي ن ن ا ل م ي ن ي ن ي ن ا ل ل ي ن ا ل ل م ن ق و م ب ه ا و ل ا ن ع م ل ه ا ولا نرضاها ل أ ن ن ا لا نقتل المسلمين في تونس كن و م ت أ ك د من هذا يا شعب و أ ح س ن الظن بنا ي لاننا نحن منكم نحن اخوانكم و أ ب ن ا ؤ ك م و أ ب ا ئ ك م وجيرانكم كونوا وثقين أ ومشى الركاب بذكرهم ندا على دين دين مر السنين مش ك ن يجب ن هذا النبي الذي يستهزئ به ويسلم به ويسلم به ويسلم به ويسلم به و ي س م به و ل م به و ل م به و س ل م به ويسلم ب ت و ي ل م به ويسلم به ويسلم به ويسلم به و ي س ا م به ويسلم به ويسلم به ويسلم به ويسلم به و ي س م به و س ل م به ويسلم به ويسلم به ويسلم به و ي س ل ت ب و ي ل م به و ي س م به ي س ل م به ويسلم به و ي س ل ن به ويسلم به ويسلم ب و ي س ل ب ويسلم ب ي س ل م به و ي ل م به ويسلم به و ن ك ر ر ت ع ل م د ي ن ك وتعلم ل يفوز دينك دينك ز ا الله م س ا ا ت ن ا الامور ل ع ي ن م كلا م للشيوخ ومن ا ح له ا ل ن لا ت ع ي او تياسي عزم ا ل ي ب ه